لا بنك بعد دين وليس الله بأحكم الحاكمين الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 في امرهله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله اكبر